هذا هو محرم آلام وتضحيات تماسجت وبقيت حية شامخة وستظل أبدا الدار نحن لن ننساها وإن تناسيناها فدموع المحاجر لن تغفل عنها وننتجر در meio عنا ما يجيفل في الظيل ايا لو بالنسو عسالكي لا تيه يظل هذا العمر لا يجلى نقد يد ما بلا فما ين يحسي نضال بالحسره والحرق وعلي يكن دموع العين دميع نومة وقاف سئلة صحايفنا تسجل دي إلى يوم الحشور يجري يخطي اسمك على الخديق قبالي علان يحبك ساء يدي ومحتو تسيري ويا دمعنا عرتيل ما بلو ابعد ماتي العبره va ay ji'na ma yijif lot che g'oyil الا ما يجيف لته يملئها نصيحي بها العزاء نهتف ابا يا احسن وامصاب بالدم نصب الدم حسد شعب غصب عنا يا بولي إما دليلك نجمع صوابك إذا قطع راسك ورضي عكوين في صواب اعتقاد يبدا ترى كم تسجل العين و لا العصر نما يجيف لو يرميل ايا اجي <تصفيق> انا اللي انا يتذاك مصايب كربلاء المر اجي انا وشاطئ تفور اطفال لم يتائر شباب وزا فتال الرمح شبيه الموص طفان ديكره اجينا ويبقى القلب شاجي نعزي زي النبي الحره أليف واسفى على الراحة بريض ليطفو لجي الإسلام نفوسي تعانق نقات ويسيوب أبد ما تلق and